Allahu akbar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahman, ar-Rahim. Malik yaumid din. كنا عباد وياكنا نستعين إهدينا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم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 جمع فأوعى إن الإنسان خلقه لوعى إذا مسه الشر جزوع وإذا مسه الخير منوع إلا صلّي الذين هم على صلاتهم دائمون، والذين في أموالهم حق معلوم لس من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم حافظون إلا على أزواجهم أو أيمانهم فإنهم فإنهم غير ملومين فمن بات غا وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهد فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين ايطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم كلا إِنَّا لَقَادِرُونَ عَلَىٰ أَن نُبَدِّلَ خَيْرًا مِّنْهُمْ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ فَذَرْنُهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّىٰ يَلْقَوْا يَوْمَهُمُ يوم يخرجون من الأجداف سراعا كأنهم كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم ترقات.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 صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين لا أقسم بيوم القيام ألا أقسم بالنفس اللوامه أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان يسأل ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يوما كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبه الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل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 Dat het een beetje lastig is. Dat het een beetje lastig ظَنُّ أَن يُفْعَلُ بِهَا فَاقِرًا كَلَّا إِذَا بَلَغَتِ Samen met elkaar in de buurt En أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًا أَلَمْ يَكُنْ طُفَةً مِنْ مَنٍ ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّى فجعل منه زوجيه الذكر والانثى اليس ذلك بقاؤك